الله u الله Allah u akbar, ashadu an la ilaha illa Allah, ashadu anna muhammad ar-rasulullah, haiyya ala assalati, haiyya ala al-falah, qad qamati assalatu allahu akbar,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 ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال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 أو يا فعونكم أو يا <تصفيق> قال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 وَاجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجَعَلْنِي مِنْ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ إِنَّهُ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا غَلَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمُ من دون الله هل يغاصرونكم هل يغاصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاقون وجنود إبليس Qalun wa hun fiha yakhtasimun ta Allahi in kuna lafi zhalal mubil Nala ila l-mujrimun Fama lana min shafi'in Wala sadiqin hamin Fala uannana karrta في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الله أكبر الله أكبر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 siraqa al-lazina an'amta alayhim ghairi اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوْكَبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ bi-rabbik al-kariyim il-lazi khalaqa il-lazi khalaqa fesuwa وَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ مَقَامًا كَرِيمًا كَرِيمًا كَتَبِين يَعْلَمُ مَا وَإِنَّ inna al-fujjāra la-fi jahīb yaslamunahā yawm ما يوم الدين ثم لنفس شيئا ولمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه هذا اللهم عسين عاقم لاجم يا, يا حيوة الله اكبر الله اكبر وانا <تصفيق> نؤمن As-salamu alaykum As